عونا على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته وأن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه أيها الإخوان لا شك أن مجالس العلم وحضور المجالس التي يعقد فيها الذكر لا شك أن ذلك مما تحيا به القلوب وأنه أمر يؤذن بصلاح أحوال الإنسان وذلك أن السلوك إلى الله تبارك وتعالى لابد أنه فيه من بصر بالطريق الموصل إلى الله جل جلاله وذلك أن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع ومن ثم فإن العبد السالك إلى ربه جل جلاله بحاجة إلى معرفة لتفاصيل الطريق التي توصل إلى معبوده ومليكه ومن ثم فإننا بحاجة أيها الإخوان إلى معرفة أحكام الشريعة معرفة مفصلة يستطيع العبد بهذه المعرفة أن يعبد الله على بصيرة وأن يتقرب إلى الله تقربا صحيحا يتقبله منه أيها الإخوة نحن قد أفضينا إلى زمان كثرت فيه الفتن والمشكلات وانفتح الناس فيه على بعضهم وصار الصغير والناشئ في العلم ومن لم يتعلم حرفا يستطيع وهو في بيته أن يسمع أو يقرأ الضلالات التي في أرجاء الدنيا فصار أهل المذاهب والنحل ينشرون باطلهم عبر الوسائل التي سخروها لدعوتهم فصار كل أهل دين ونحلة وملة يبذلون الغالي والنفيس من أجل نشر مذاهبهم ودعوتهم وإيصالها إلى أكبر شريحة من الناس ثم أيضا انفتاح الشهوات على الناس إذ فتحت أبوابها على مصاريعها فهم يشاهدون ما شاءوا عبر تلك الوسائل فنحن بهذا بحاجة إلى بناء صحيح متين يبنى فيه تبنى فيه النفوس. لم نعد أيها الإخوان في الزمان الأول الذي كان الشاب لا يعرف فيه إلا تلك الكلمات التي يوجهه فيها أستاده، فهو يذهب من بيته إلى مسجده. إلى مركزه أو مكتبته ولا يحتف بأمور أخرى سوى ذلك أما الآن فأصبحنا نرى ونسمع من الشباب الصغار أمورا تشيب لها المفارق حيث يقفون على طامات ومصائب وشبهات ودعايات باطلة للأهواء والشبهات تستهويهم منها هنا وها هنا، بل إن بعض من تقدم به العمر وبلغ سن الرشد وتجاوز الأربعين لحقهم بسبب ذلك مراهقة متاخرة، فنسوا كثيرا مما تعلموه وتربوا عليه. فعادوا إلى حال لا تحمد مما أوقعهم في كثير من المشكلات مع زوجاتهم وأبنائهم فصاروا يلهثون ليحصلوا بعض ما شاهدوه في تلك في تلك المواقع ليكون حالا لهم وواقعا يعيشونه أقول نحن في هذا الخضم أيها الإخوان بحاجة إلى أن نبني الشباب بناء قويا يستطيع فيه أن يقف أمام هذا التحدي وأمام هذا الانفتاح وإذا كان كل أهل باطل ينشرون باطلهم ويستميتون في تربية أبنائهم عليه فحري بنا أن ننشر الحق يا إخوة وأن نربي الشباب في هذه المرحلة تربية قوية متينة والعلم أيها الإخوة حياة حياة تحيا به القلوب جرب ذلك في نفسك إذا كان الإنسان قد عود نفسه وروضها على مجالس العلم قد يجد مشقة في البداية ولكنه ما أن يواصل حتى يجد لذة وسرورا وانشراحا لا يجدها في قراءته ولا يجدها في كثير من المجالس التي يقضيها مع أصحابه لربما في لهو أو في أمور مباحة أو لربما يقضيها ولربما يقضيها في أمور قد لا تتناسب مع حاله هو فأقول حضور الإنسان لمجالس العلم هو بحد ذاته تربية تربية على الصبر وتربية على التواضع وهو تربية أيضا على السمت والخلق والدل يعين على ذلك كله يعين على ذلك كله ما يحصل معه ويحتف به من حضور ملائكة الرحمن حيث تنزل السكينة على طلاب العلم في مجالس الذكر والخير وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده فيحصل لهم بسبب ذلك من الفتوح والعلوم والفهوم والمعارف ما لا يقادر قدره مما لا يحصله الإنسان بقراءته المجردة ثم أيضا الإنسان في مجالس العلم أيها الإخوان يتربى على تنمية ملكاته ويتعلم كيف يفهم وكيف يفسر وكيف يستشرح وكيف يقرأ وكيف يتأدب وكيف يقوم فهمه وكيف يتريث في المسائل وكيف يتأدب عند الترجيح أما إذا ترك مع نفسه فإنه يكون سيد موقفه ومن ثم فلا تسأل عما يصدر عنه من الغرائب والعجائب في القراءة والفهم والحكم وما إلى ذلك مما لا يخفى ثم تجد هذا الإنسان يتخرج بقلم يتجنى به كثيرا ويتخرج بلسان سليط لا يعرف العلم ولا يعرف آدابه وقفت هذا اليوم على أوراق قد طبعت ووزعت في بعض المدارس فلما قرأت بعضها تعجبت هل من كتب هذه رجل يريد تشكيك الناس بثوابتهم ولما تأملتها عرفت أن كاتبها لا يعرف من العلم إلا بعض الألفاظ والعبارات التي سمعها من بعض الكبار أو قرأها في كتبهم فصار متلبسا بها وهي لا تصلح لمثله ويشكك بأصول العلم عند المسلمين من الصحاح كصحيح الإمام مسلم في شيء ينشره عند طلاب المدارس المتوسطة فأقول إنما يتخرج هؤلاء الزعانف حيث يقرأ الواحد منهم كلمتين ثم بعد ذلك ينفرط لسانه ينفرط لسانه بعيدا عن كل أدب وورع وخشية ومراقبة لله عز وجل فلذلك أيها الإخوان أقول نحن نتربى كثيرا في مثل في مثل هذه المجالس أيها الإخوة أعلم من حرص أهل هذه المدينة بل لو قلت ما رأيت قد أحرص منهم في العلم لم أكن مبالغا وكنت قد وعدتهم منذ سنين أن أول درس أبدأه في هذه المنطقة أن يكون عندهم فالمقصود أيها الإخوان أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على سلوك مرضاته وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأذكر أن العلم بحاجة دائما إلى صبر ومواصلة فالناس الذين يطلبون العلم كثير بالآلاف ولكن كم أولئك الذين يتخرجون منهم في العلم هم قلة والسبب هو الانقطاع يبدأون ثم ينقطعون لكن إذا حصل توفيق الله عز وجل للعبد مع الاستمرار والمواصلة وحسن الفهم فإن ذلك يؤذن بإذن الله عز وجل بتخرجه في العلم وتحصيله وانتفاع الخلق به ولذلك يحتاج الإنسان أن يقرأ قبل ما يحضر وأن يستحضر معاني ما يقرأ من المتن نفسه ويستحضر الإشكالات التي لربما ترد عليه ثم يحاول أن يجيب عنها ثم يستمع بعد ذلك ويختبر فهمه وذهنه هل أصاب أو أخطأ ثم بعد ذلك يراجع ما قرأ ونحن في هذا الدرس بإذن الله عز وجل سأشرح شرحا يميل إلى الاختصار ولن أتطرق للخلاف إلا للضرورة وإنما يكتفى بتوضيح ما يحتاج إليه وبيان مأخذ المسألة وما تبنى عليه من قاعدة مع توضيحي، مع توضيحي ما يلزم. ثم بعد ذلك إذا فرغنا من باب أجرينا به اختبارا وهكذا حتى نفرغ من الكتاب بإذن الله عز وجل. وأتمنى من الأخوة ممن له قدرة أن يحفظ متن هذا الكتاب. ولذلك فإن الإخوان سيرتبون لكم برنامجا في الحفظ والتسميع لمن أراد يحفظ فيه في كل أسبوع سبعة أحاديث سبعة أحاديث وهي ليست كثيرة ولكن من سار على الدرب وصل من سار على الدرب وصل لو كنت منذ السنة الماضية تحفظ فإنك الآن تكون قد قاربت على حفظ هذا الكتاب والشمس لا تتوقف بعد هذه الكلمات التي أذكر بها نفسي وإخواني أقول في هذا المجلس الأول سأتحدث عن قضيتين اثنتين كمقدمة بين يدي دراسة هذا الكتاب الأولى تتعلق بمنهج التأليف لدى أئمة السنة فنذكر إلمامة سريعة يتصور فيها السامع موقع هذا الكتاب من هذه الكتب فيعرف ماذا يدرس وستحدث فيها عن هذا الكتاب وعن منهج صاحبه وطريقته وعدد أحاديثه ثم بعد ذلك سأنتقل إلى الحديث عن ترجمة هذا المؤلف فهو عظيم وكبير من كبار أئمة السنة فلا يحسن أن يذكر اسمه من غير وقوف مع بعض المعاني في ترجمته ولذلك أقول لست بحاجة في هذا اليوم أن أذكر بين الأذان والإقامة شيئا آخر والذي راغبه الإخوان المنظمون لهذا الدرس أن يكون الدرس بين بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء ويكون بعد العشاء قضية من القضايا التي نستفيد منها في التربية والتوجيه وذكر بعض الفوائد والأمور التي تدعو إليها الحاجة في كل مرة نذكر قضية بين الأذان والإقامة لكن في هذا اليوم قد لا نحتاج إلى ذلك لأن الكلام عن ترجمته لا شك أنه أمر في غاية الإفادة من جهة تربية النفس ما هي مناهج العلماء رحمهم الله حينما دونوا السنة الأئمة رضي الله تعالى عنهم بذلوا جهدا كبيرا والكلام في هذا يطول يمكن أن يستغرق هذا الفصل بكامله بأيامه وشهوره ولكني سأذكر إلمامة سريعة فأقول ألف العلماء بطرائق شتى منهم من ألف جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة المسانيد سواء كان ذلك بجمع المسانيد مرتبة على أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حروف المعجم أو كان ذلك على طريق ذكر القبائل حيث يذكر الأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب يعني القبيلة الأقرب أو كان ذلك عن طريق ذكر السابقين من الإسلام كالعشرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان فالمسانيد تارة تكون هكذا وتارة تكون هكذا وتارة تكون هكذا ومنهم من ألف على طريقة الأطراف حيث يقتصر على طرف الحديث من أوله ثم بعد ذلك يجمع أسانيده إما بإطلاق يجمع ما استطاع من الأسانيد وإما أن يقيد هذا الجمع بكتب معينة كالكتب الخمسة الكتب الأربعة الكتب الستة الكتب العشرة مثلا فيجمع هذه الأسانيد منها ومنهم من اقتصر على جمع الصحيح دون غيره كالإمام البخاري ومن أهل العلم من جمع السنن وأورد فيها الصحيحة وغير الصحيح ومنهم من ألف على طريق على طريقة المعاجم ومنهم من ألف على طريقة هذا المؤلف الذي نحن بصدد دراسته وهي أن يجمع الأحاديث مرتبة على أبواب الأحكام الفقهية يجمع ما يتعلق فقط بالأحكام الطهاره، الصلاة الزكاة الصوم وهكذا وألف العلماء كثيرا من الكتب منها ما هو طويل واسع ومنها ما هو ومنها ما هو مختصر. فمن هذه الكتب كتاب الأحكام الكبرى لأبي محمد عبد الحق الأشبيلي المتوفى سنة إحدى وثمانين وخمس وعبد الحق الأشبيلي رحمه الله له ثلاثة كتب في هذا الباب الأحكام الكبرى نعم وهو أوسعها. وقد وضع عليه الحافظ أبو الحسن علي بن محمد ابن القطان المتوفى سنة 28 و600 كتابه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام والكتاب الآخر له لعبد الحق الأشبيلي اسمه الأحكام الوسطى يقع في مجلدين والكتاب الثالث هو الأحكام الصغرى، نعم، تخير الأحاديث الصحيحة المعروفة عند أهل العلم ويقع في مجلد واحد وعليه شرح لعبد الله، لابي عبد الله محمد ابن مرزوق المتوفى سنة إحدى وثمانين وسبعمئة. هذه ثلاثة كتب لمؤلف واحد والكتاب الرابع هو كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين عبد السلام ابن عبد الله بن تيمية الحراني المتوفى سنة اثنتين وخمسين وستة جد شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا زادت أحاديثه على خمسة آلاف بتسعة وعشرين حديثا وكان قد ألف قبله كتابا أوسع من هذا سماه بالأحكام الكبرى في عدة مجلدات ثم انتقى منه هذا الكتاب فسماه بالمنتقى سماه بالمنتقى لأنه انتقاه من كتابه الأحكام الكبرى وله شروح متعددة وبعض هذه الشروح لم يكتمل ومن شروحه الكاملة المتداولة المشهورة شرح الشوكاني المعروف بنيل الأوطار المتوفى سنة خمسين ومئتين بعد الألف والكتاب الخامس هو كتاب الإلمام في بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام المتوفى سنة ستين وستمائة وهو محقق في جامعة الإمام قبل نحو عشرين سنة وأما الكتاب السادس فهو كتاب عظيم وهو الإمام الإمام في أحاديث الأحكام لتقي الدين أبي الفتح محمد بن دقيق العيد الشهير المعروف المتوفى سنة اثنتين وسبعمائة وهو مطبوع متداول وقال عنه هذا الكتاب قال عنه حاجي خليفة جمع فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة من الأسانيد ثم شرحه وبرع فيه وسماه الإمام قيل إنه لم يؤلف في هذا النوع أعظم منه لما فيه من الفوائد والاستنباطات لكنه لم يكمله وبعضهم ذكر أنه أكمله كالبقاء ثم لم يوجد منه بعد وفاته إلا القليل يقولون لو بقي هذا الكتاب لأغنى الناس عن تطلب كثير من الشروح وللحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي متوفى سنة 42 و800 شرح له شرح كتاب الإمام هذا الكتاب كتاب ابن دقيق العيد قال عنه الشيخ تقي الدين بن تيمي رحمه الله قال عنه إنه كتاب الإسلام وإنه ما عمل أحد مثله ولا الحافظ الضياء ولا جدي أبو البركات الكتاب السابع كتاب المحرر في أحاديث الأحكام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي المعروف ببن عبد الهادي ليس صاحب المغني والمتوفى سنة أربع وأربعين وسبعمائة وهو مختصر من كتاب ابن دقيق العيد الإمام اختصر بهذا الكتاب المحرر في أحاديث الأحكام وهو مطبوع ومعروف عند أهل العلم ومتداول والكتاب الثامن كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة ست وثمانيمائة وهذا مطبوع وقد شرحه المؤلف في كتاب مشهور معروف مطبوع في أربع مجلدات يقال له طرح التثريب طرح التثريب في شرح التقريب في شرح التقريب لكنه توفي قبل إتمامه وكان قد ألف المتن الذي هو التقريب ألفه لابنه أبي زرعة وكان صغيرا أراد أن يحفظ متنا وبيّن أنه لا يحسن بطالب العلم أن يخلو من حفظ متن ينتقل معه في الأسفار يغنيه عن حمل الأسفار فألفه له فلما توفي قبل أن يتم شرحه صار ابنه أبو زرعة عالما فأتمه على طريقة والده وأبو زرعة متوفى سنة 26 وثمانمائة وهذا الكتاب في بهذا الشرح في أصل الكتاب اختار فيه أصح الأسانيد في نظره وهو إمام في الحديث اختار أصح الأسانيد وهذا الكتاب في الشرح الذي وضعه عليه وأتمه ابنه هو في غاية التوسع والتطويل وذكر المسائل الكثيرة جدا. فهو يذكر أحيانا في الحديث الواحد أكثر من مئة مسألة أكثر من مئة مسألة لكن هذا الكتاب بهذا الشرح لا يصلح إلا لطلبة العلم الذين قطعوا شوطا فيه لأن الإنسان في البداية يحتاج إلى مختصرات يقطع فيها أبواب العلم ويتصورها ثم بعد ذلك يبدأ بالتوسع شيئا فشيئاً. أما أن يتوسع من أول وهله ثم ينقضي العمر وهو لم يجاوز العبادات فهذا الكلام غير غير صحيح لا بد من قطع العلم والكتاب التاسع كتاب معروف لديكم جميعا وهو كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ أبي الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة اثنتين وخمسين وثمانيمائة هذا جمع فيه الأحاديث التي استنبط الفقهاء منها الأحكام الفقهية ويبين بعد كل حديث غالبا يبين من أخرجه ويوضح درجة الحديث من حيث الصحة والضعف رتبه على الأبواب الفقهية ثم ضم إليه في آخره قسما مهما في أحاديث الآداب والأخلاق والذكر والدعاء وأحاديثه في بعض الترقيمات تبلغ ستة وتسعين وخمس وألف ألف وخمس وستة وتسعين حديث في بعض الترقيمات على كل حال وشرح أيضا شروح متعددة ومن أشهرها بلوغ ومن أشهرها سبل السلام ل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى ومن هذه الكتب المؤلفة بهذه الطريقة على طريقة الأبواب الفقهية فحسب هذا الكتاب العظيم عمدت الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم وتبلغ أحاديث هذا الكتاب ثلاثين وأربع مائة حديث. ثلاثين وأربع مائة. وله شروح كثيرة. من هذه الشروح كتاب إحكام الأحكام. شرح عمدة الأحكام. لتقي الدين ابن دقيق العيد الذي مر ذكره المتوفى سنة إثنتين وسبعمائة. هذا أملاه من حفظه. على تلميذه القاضي الوزير عماد الدين إسماعيل بن أحمد ابن الأثير الشافعي الحلبي المتوفى سنة 99 و 600 وله وهذا, وهذا الشرح هو أدق شروحه وأعمقها وأكثرها رصانة ومتانة يذكر فيه القواعد الفقهية ويفرع فيه عليها المسائل فهو كتاب متين لا يصلح للمبتدئين في طلب العلم هذا إنما يصلح لمن قطع شوطا في العلم ومن شروحه شرح يقال له رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لعمر بن علي اللخمي الاسكندري المتوفى سنة 34 و700 وهناك شرح ثالث يقال له تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام لمحمد بن أحمد التلمساني المالكي المتوفى سنة 81 و700 وشرح الرابع اسمه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام في أربع مجلدات لعمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن المتوفى سنة 4 و شرح أيضا خامس وهو العدة وهو وهو عبارة عن حاشية للصنعاني على كتاب ابن دقيق العيد الإحكام وهي حاش حاشية فيها توسع وكان قد ابتدى ذلك التعليق حينما حج للمرة الثالثة في سنة أربع وثلاثين ومئة بعد الألف فقرأ هذا الشرح شرح بن دقيق العيد على مفتي مكة محمد بن أحمد الأسدي وكان يدون التعليقات ثم لما رجع إلى اليمن وألف بعض كتبه ومنها سبل السلام بعد ذلك طلب منه بعض أعيان اليمن بعد ذلك مدة طويلة أن يشرح لهم هذا الكتاب كتاب ابن دقيق العيد، فكان ذلك سببا لتجديد تلك الحاشية والتوسع فيها وبسطها وتقع في أربع مجلدات. بعض هذه الكتب بطبيعة الحال لم يطبع وبعضها كان في طبع قديما وكان في حكم مفقود مثل طرح عفوا في حكم معدوم في الأسواق مثل طرح التثريب. ومثل هذه الحاشية العدة للصنعان لم تكن موجودة في الأسواق ولما وجدت كان ذلك يعد من الأمور التي يستبشر بها طلاب العلم وفرحوا بها فرحا شديدا ولكن الشيء المبذول يزهد فيه كثير من الناس يزهد فيه كثير من الناس وقد بلغ الأمر كما ترون صارت تطبع مثل هذه الكتب التي يوجد فيها مساحة للتعليقات بعدما كان الناس يصورون الكتاب أحيانا تصويرا ليبقى فيه هامش يستطيعون التعليق فيه فأصبح الناس بهذه المثابة من هذا التوسع وما بقي على الإنسان إلا أن يجد, إلا أن يجد في طلب العلم وشرح سادس يقع في مجلدين للشيخ محمد السفاريني المتوفى المتوفّة سمتوفّة سنة ثمانٍ وثمانين ومية بعد الألف وهناك شرح أيضاً سابع للشيخ عبد عبد القادر بدران الحنبلي سماه موارد الأفهام على سلسلة لعُمدة الأحكام وهو متأخر توفي قبل عهد ليس بالبعيد سنة ستٍ وأربعين وثلاث بعد الألف وشرح ثامن وهو نيل المرام شرح عمدة الأحكام هذه من الشروح المعاصرة وهذا الشرح مختصر ومبسط نعم نيل المرام كتبه اثنان نعم من أهل مكة وطريقته يصلح يعني يصلح أن يكون كتابا تعليميا مبسطا للمرحلة المتوسطة أو الثانوية يصلح أن يكون منهجا دراسيا في المعاهد أو نحو ذلك يذكرون فيه المعنى الإجمالي والتحليل اللفظي وفقه الحديث وراوي الحديث يذكرون هذه العناصر ويذكرون تحتها أسطرا قليلة يقع في جزئين وهو شرح لطيف حسن وهناك شرح تاسع معاصر أيضا اسمه خلاصة الكلام على عمدة الأحكام لخليل الميس هذا يقتصر فيه على ذكر المفردات الغريبة وما يؤخذ من الحديث بعض الفوائد ثلاث أربع فوائد وهو في غاية الاختصار ولكنه يفتح للقارئ بعض المغاليق وهناك شرح عاشر وهو تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام هذا يذكر فيه غريب الحديث والمعنى الإجمالي وما يؤخذ من الحديث وهو أوسع قليلا من سابقيه وهو كتاب لطيف مفيد حسن بعد ذلك أن تقل إلى قضية أخرى وهي ما هي طريقة هذا المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أورد الأحاديث التي اتفق على إخراجها الشيخان وهكذا صرح في أول الكتاب إلا فيما قل جدا وذلك أنه أخرج بعض الأحاديث القليلة التي انفرد بها أحدهما وسيأتي إن شاء الله وغالبا ما يذكر رواية أخرى للحديث بعدما يذكر الحديث حديث الباب مثلا يذكر رواية أخرى وغالب هذه الروايات نقلها من صحيح الإمام مسلم ومنها ما أخذه من صحيح البخاري هذا ما يتعلق بهذه الإضاءة أو النبذة التي تعرف بالكتب المؤلفة اجمالا في السنة وفي الأحكام خصوصا وما يتعلق بالتعريف بهذا الكتاب. بعد ذلك أنتقل إلى الكلام على ترجمة المؤلف وفيها عبر وفيها عبر مؤلف الكتاب هو أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور الجماعيلي المقدسي ولد في بلدة في فلسطين يقال لها جماعيل تقع في جبل نابلس وذلك في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ونشأ على طريقة أهله وآبائه بدأ يطلب العلم بدأ يطلب العلم ويحفظ القرآن منذ نعومة أظفاره كانوا ينشئونهم على هذا ويبنونهم بهذه الطريقة فبدأ يطلب العلم ويتلقى مبادئ العلوم الشرعية فلما بلغ الثامنة من عمره استولى الصليبيون على بيت المقدس وكان كبير أسرتهم هو زوج خالته الشيخ أبو العباس أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمائة وكان الشيخ أحمد رحمه الله من أهل العلم والديانة والفضل وكان مرجعا لأهل بلدته وكان خطيبا لهم وهو من أهل الزهد والورع والعبادة فهاجر مع أسرته إلى دمشق وكان من أفراد هذه الأسرة المباركة العلمية العابدة أربعة من الأبناء الأول هو ابنه الموفق موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المتوفى سنة عشرين وستمائة والثاني هو ابنه الآخر الشيخ أبو عمر وهو أكبر من الموفق المتوفى سنة سبع وستمائة ومعهم اثنان تربطهم قرابه من جهة أن هؤلاء من أبناء خالة هؤلاء الأول عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد المتوفى سنة أربع عشرة وستمائة والثاني المترجم له وهو الشيخ عبدالغني المقدسي فهذان أخوان فلما قدموا إلى دمشق نزلوا بمسجد أبي صالح خارج الباب الشرقي للمدينة ولكنهم لم يمكثوا في ذلك المكان طويلا لأنه لم يلائمهم لرطوبته فانتقلوا إلى محل آخر إلى سفح جبل قاسيون وبنوا هناك داراً واسعة تحتوي على حجرات كثيرة عرفت بعد ذلك بدار الحنابلة ولما كان هؤلاء لهم اهتمامات علمية وهم أهل علم بنوا أول مدرسة في تلك الناحية في جبل قاسيون وهي المعروفة بالمدرسة العمرية وكانت تعد من أفضل المدارس خرجت كثيرا من العلماء المشاهير وحوت على مكتبة قل مضيرها وبقي هذا الشاب يطلب العلم على علماء دمشق وعلى أبيه حتى بلغ العشرين وكان رحمه الله ليس بالأبيض الأمهق ولكنه يميل إلى سمره كألواننا هذه نعم حسن الشعر كث اللحية واسع الجبين عظيم الخلق قوي تام القامة كأن النور يخرج من وجهه وكان قد ضعف بصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكثرة بكائه ولكثرة قراءته على السراج، لكثرة قراءته على السراج، فلما أخذ عن علماء دمشق وبلغ العشرين قام برحلة علمية في حدود سنة ستين وخمسمئة إلى بغداد. وصحبه ابن خالته الموفق بن قدامه رحمه الله وكان في سن واحدة كان في سن واحده فذهب أولا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني العالم الفقيه الحنبلي المعروف الزاهد الورع صاحب العباده والتقشف والزهد عبد القادر الجيلاني وكانت له مدرسة هناك، فلما رآهما ولمح فيهما الصلاح والذكاء والنجابة أنزلهما في مدرسته، وما كان يسمح لأحد أن يسكن فيها، فكان هؤلاء أول من نزل في هذه المدرسة مذبونة. و كان يقرآن عليه في كل يوم درسين يقرأ الموفق من مختصر الخرق ويقرأ الحافظ من الهداية ولكنه لم يمكث طويلا رحمه الله عن الجيلاني فمات بعد مقدمهما بخمسين ليلة وكان الإمام عبد الغني منذ صغره يميل إلى الحديث وأسماء الرجال والموفق بن قدامه يميل إلى الفقه يميل إلى الفقه فاشتغل على الشيخ عبد الرحمن ابن الجوزي المعروف المتوفى سنة سبع وتسعين وخمسمائة وبقي يطلبان العلم على علماء بغداد أربع سنين أربع سنين ثم عاد بعد ذلك عاد إلى أين دخل عبد الغني إلى مصر والإسكندرية سنة ست وستين وخمس مئة وأقام فيها مدة ثم عاد إلى دمشق بهذا نعرف أن طلب العلم الرحلة الواحدة تستغرق سنوات فإذا أحصيت الرحلات العلمية التي يقوم بها العالم وجدت أن ذلك يستغرق عامة العمر لكن نحن كم نقضي في طلب العلم وكم نخطو من الخطوات في تحصيله أصبحنا في وقت أيها الإخوان يصل العلم إلينا يأتي العلماء من الرياض ومن غيرها ليدرسونا ونتلقى عنهم وهذا في غاية الغرابة وهو نعمة تحتاج إلى شكر وإلا فهي مؤذنة بالارتفاع هؤلاء كانوا يسافرون ويجلسون المدة الطويلة واليوم الشاب الذي يسافر للدراسة في الجامعة أربع سنوات ويطلب تناتيف على بعض الشيوخ ثم بعد ذلك يتخرج تبعا لوظيفته في أي محل وضع ثم بعد ذلك يعتد بهذه السنوات الأربع ويرى أن ذلك كافيا في تحصيل العلم ثم ينقطع ولربما يأنف ويستحي من التحصيل والطلب لأنه يرى أنه قد تخرج وتجاوز مرحلة التحصيل والطلب هذا الكلام غير صحيح العبرة أيها الإخوان بالحقائق كم كتابا درست وما مدى ضبط هذه الكتب ماذا حفظت من العلم ثم أيضا إن تكرار الكتاب لا شك أنه سبيل إلى رسوخه ولهذا بعض العلماء كان يدرس الكتاب أحيانا أربعمائة مرة وبعضهم قرأه نحو مئتي مرة وبعضهم خمسين مرة إلى غير ذلك وبهذا رسخوا في العلم ولذلك أقول أيها الإخوان تجد العالم الذي برع تجده درس هذه الكتب والمتون مرات كثيرة جدا ثم درسها مرات كثيرة جدا حتى تشربها فما عادت كلماتها وحروفها غريبة عليه بل هو يحفظها بل ربما تعب من تكرارها فنحن بحاجة إلى هذا الضبط وتداعي المعلومات وتكرارها من أجل أن نثبتها وإلا فإنه يكون مثلنا كمثل ذلك الإنسان الذي يحرث أرضا ثم يتركها فما ظنكم إذا أتت عليها الرياح والسوافي غيرتها وعادت كأن لم تكن ولكن البناء يكون مستمرا إذا تتابع تعاهده ولذلك الأرض التي تحرث مرة بعد مرة وتبذر وتتعاهد بالسقي تنمو وإذا أهملت وهجرت ظهر فيها أثر ذلك لما ذهب إلى الإسكندرية برحلة أخرى سنة سبعين وخمسمائة وأقام فيها على الحافظ المعروف أبي طاهر عماد الدين السلفي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وخمسمائة كم تظنون أنه درس في هذه المدة كتب عنه في هذه المدة نحو ألف جزء ألف جزء كم يحصلون هؤلاء من العلوم وكم قرأنا وكم كتبنا نحن ألف جزء في رحلة واحدة أضف إلى ذلك ما درسه عند غيره من علوم العربية والنحو وقد لقي قبولا عنده عند السلف رحمه الله ورأى من نجابته ما رأى حتى إن بعض تلامذة السلف كان يقول ما سمعته يقول لأحد الحافظ إلا لعبد الغني المقدسي وهو لا يزال في سن الشباب وبعد ذلك قام برحلة أطول إلى الجزيرة وهي الواقع بين الشام والعراق ليست جزيرة العرب. إلى الجزيرة والعراق وإيران وأخذ عن جماعة من أهل العلم كأبي موسى المديني وغيره وأعجب هؤلاء العلماء بحذقه وحفظه وذكائه وتوقد ذهنه حتى إن الحافظ أبا موسى المديني كان يقدمه ويكرمه كان يوماً عن الحافظ عبد الغني رحمه الله بأصبهان عند الحافظ أبي موسى، فوقعت بينه وبين رجل آخر مناقشة في حديث، الرجل يقول هذا الحديث في صحيح البخاري، والشيخ عبد الغني يقول ليس في صحيح البخاري، فعمد الرجل إلى ورقة فكتب فيها سؤالاً عن هذا الحديث هل هو في صحيح البخاري أو لا، ثم ناولها أبي موسى المديني فماذا صنع أبو موسى المديني رحمه الله أخذها وأعطاه للشيخ عبد الغني وقال ما تقول في هذا الحديث هل هو في صحيح البخاري فخجل الرجل و... وسكت نعم وفي أصبهان نظر في وقت وجوده هناك على كتاب نظر في كتاب الحافظ أبي نعيم الإمام المعروف كتاب معرفة الصحابة فاستدرك عليه أمورا ومسائل تبلغ تسعين ومئة مئة وتسعين ملحظ واستدراك فوضع كتابا سماه تبيين الإصابة لأوهام حصلت في معرفة الصحابة واجتمع عليه علماء أصبهان وحفاظها فأملاه عليهم حتى إن أبا موسى المديني رحمه الله ومن كبار الأئمة في تلك النواحي قال كتب له قال قل من قدم علينا من الأصحاب من يفهم هذا الشأن, هذا الشأن كفهم الشيخ الإمام ضياء الدين أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي زاده الله توفيقا وقد وفق لتبيين هذه الغلطات ولو كانت دار قطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعله وقل من يفهم في زماننا ما فهم هذا يقوله أبو موسى المديني كبير العلماء في تلك الناحية ولكن النفوس أيها الإخوان تتحرك إذا رأت نوابغ الإنسان ورأت هذا الإنسان قد تقدم على الأقران وظهرت فضائله وعلومه وأحبه الناس وقربوه فثار عليه طائفة من أهل أصبهان يقال لهم بنو الخجندي وذلك تعصبا لأبي نعيم رحمه الله حيث يرون أنه من مآثر بلدتهم أصبهان فكيف ينتقد كتابه العصبية والحسد حملت هؤلاء على القيام على هذا الإمام الكبير رحمه الله ولا يسلم من بلغ مبلغه بل من كان دونه فاضطر إلى أن يخرج منها مختفيا ولما مر بالموصل سمع كتاب العقيلي في الجرح والتعديل فثار عليه الأحناف هناك لما في هذا الكتاب من كلام لا, يل... لا يروق لهم عن إمامهم أبي حنيفة رحمه الله فثاروا عليه فخرج منها خائفا يترقب، ثم بعد ذلك دخل دمشق وقد حصل ما حصل من العلم ورسخت قدمه فيه حتى قال عنه الحافظ الضياء كان لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبينه وذكر صحته أو ضعفه ولا يسأل عن رجل من رجال الرواية والعلم إلا قال هو فلان ابن فلان ويذكر نسبه يقول بالرجب وأنا أقول كان الحافظ عبد الغني المقدس أمير المؤمنين في الحديث جاء رجل إليه مرة فسأله عن مسألة قال رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ مئة ألف حديث فقال لو قال أكثر لصدق طبعا لا يقول ذلك على سبيل العجب والتفاخر ولكن الإنسان قد يقول في مجلس يكون فيه بمنأ عن هذا فتنقل هذه العبارة فقد يستشكل ذلك وصدوره من العالم وهذا كثير في أحوال السلف يذكرون قيامهم وقراءتهم لمناسبة ارتضوها الأذان الآن كيف؟ لا كذي طيب. وكان حينما يجلس على المنبر بجامع دمشق يسأله بعض من حضر يقول له اقرأ لنا أحاديث من غير أجزاء من غير الصحف والكتب. فيقرأ الأحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه. وسئل مرة لما لا تقرأ الأحاديث من غير كتاب هو يحدث من كتاب. فقال إنني أخاف العجب إنني أخاف العجب هؤلاء مع إمامتهم وعبادتهم وتقواهم كانوا يتركون الأسباب المفضية إلى العجب ومداخل الشيطان والشر إلى نفوسهم فالإنسان يتوقع ذلك والناس كثير منهم قد يضعف وقد يتوهم في هذا الإنسان أمورا لا يتصف بها وقد يبالغ في إطرائه والثناء عليه ومدحه فينزله فوق منزلته ولربما ذكر الإنسان حديثا بإسناد فسار الركبان في خبره وأنه يحفظ كذا وكذا من الأحاديث ولربما ذكر بيتا من النظم فسار الركبان يتحدثون عن حفظه لمتون العلم ومنظوماته ولذلك ينبغي للإنسان أن يتحرز والله عز وجل هو مبتغاه ولا شأن له بالناس وبثناء الناس ومدحهم فإنهم لن يغنوا, يغنوا عنه من الله شيئا أقول هذا العالم الذي حفظ أيها الإخوان هذا الحفظ وحصل هذا التحصيل كيف كان يقضي وقته وليكن ذلك داعياً لنا إلى المقارنة بين حاله وحالنا كيف تقضى أوقات طلاب العلم ثم بعد ذلك يريدون أن يحصلوا وأن يرتقوا في درجات العبودية كان لا يضيع شيئا من وقته بلا فائدة كان يصلي الفجر ثم يلقن الناس القرآن لربما بعد طلبة العلم من قصر نظره وفهمه لربما يأنف من هذا يرى أن ذلك يصلح لأهل الكتاتيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه بل ربما يأنف بعض الطلاب أن يجلس في حلقة يتعلم فيها القرآن يرى أن ذلك للصغار ومعلم أن هذا من أعظم المطالب فكان يلقن الناس القرآن ولربما أقرأ شيئا من الحديث لا يعرفون النوم بعد الصلاة الفجر يبدأ مجالس العلم بعد الصلاة الفجر وطالب العلم الذي ينام حتى يرتفع الضحى قد يفوته الشيء الكثير. ولما دخل سأذن بعض أصحاب مسعود عليه وهموا بالرجوع خرجت الجارية فدعتهم فدخلوا فقالوا فقالوا خشينا أن يكون بعض أهل البيت نائمين فغضب. وقال أتظنون بآل عبد الله غفلة كيف تظنون بنا هذا الظن السيء أننا ننام بعد صلاة الفجر ثم يقوم ويتوضع فيصلي ثلاثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين هذا مو مبالغات هذا يقوله الضياء المقدس الإمام المعروف يعرفه وشاهده نعم وكتبه ثلاثمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين فقط إلى قبل وقت الظهر بقليل وكان قد سأل ربه أن يرزقه مثل حال الإمام أحمد رحمه الله يقول فارزقت صلاته لما أحمد كان يصلي فيما ذكره عنه ابنه عبد الله أربعمائة ركعة في اليوم ولما ضرب وتعب في محنة خلق القرآن صار يصلي مئتي ركعة هذا بعد ما ضعف وأعلم أن من طلبت العلم أن يقول هذه مبالغات هذه مبالغات فعلى كل حال قد علم كل أناس من شرابهم نعم والموفق من وفقه الله عز وجل نصلى الله لا يمقتنا أيها اللي. لا يمقتنا أيها الإخوان ثم ينام نومة يسيرة إلى وقت الظهر نومة لكنها بعد ماذا بعد تعليم للكتاب والسنة وصلاة ثلاثمائة ركعة فالنوم إذا كان بعد عمل كهذا فهو أمر طيب وعبادة لكن إذا كان النوم بعد النوم بعد اللغو والعبث والمكث الساعات الطوال من غير طائل ثم يشتغل بعد صلاة الظهر إما بإسماع الحديث أو بالتأليف والكتابة إلى المغرب فإن كان صائما أفضر وإن كان مفطرا صلى من المغرب إلى العشاء وكان بعض السلف رضي الله عنهم يصلي في رمضان بين المغرب والعشاء يقول هو وقت غفلة الناس مشغولون بالإفطار والطعام والموائد فهذا يصلي في هذا الوقت ثم ينام بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل أو بعده الذهن أيها الإخوان إذا بلغ الإنسان فيه آخر يومه يكون قد علق به عوالق مثل المرآة إذا كثر عليها الأمور العالقة فهي مشوشة فالذهن يكون قد كد وتعب وأجهد فذلك يكون ضعفا في التركيز والتحصيل والاستيعاب والفهم فإذا نام الإنسان انجلا ذلك جميعا وبدأ صفحة نقية بيضاء يعلق فيها ولهذا قال الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة كما فسره جمع من أهل العلم هي القيام بعد النوم يرتاح الإنسان وتهدأ نفسه ويذهب عنه التعب والهم لأن النوم يطفئ المشوشات من الهموم وغيرها كما هو معلوم إذا نام الإنسان ارتاح ثم يقوم في نصف الليل الآخر كأن إنسانا يوقظه ما يحتاج إلى ساعتين في قدر كما يفعل بعض الناس ثم هو لا يستيقظ نعم، فيتوضأ ويصلي ثم يتوضأ ويصلي إلى قرب الفجر ولربما توضأ في الليلة سبع مرات أو أكثر ويقول ما تطيب لي الصلاة إلا ما دامت أعضاء رطبة ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر ولا يكاد يصلي صلاتين مفروضتين بوضوء واحد رجل عابد فرق وقته بين العلم وبين العبادة والصلاة والذكر والتأليف والإقراء وكان في يوم الجمعة يقرأ الحديث بعد الصلاة بعد صلاة الجمعة في رواق الحنابلة من مسجد بني أمية بدمشق فيجتمع الناس عليه وإليه ويقرأ ليلة الخميس بمسجد دمشق أيضا فيجتمع خلق كثير وكان رقيق القلب سريع الدمعة يقرأ ويبكي ويبكي الناس معه فحصل له القبول من الناس جدا ومن حضر مجلسه مرة أحبه ولم يفارقه مما أثارا كثيرا من النفوس عليه أثار عليه بعض الفقه وكان ذلك سببا لفتنة وقعت له ومحنة وبلية سأذكرها بعد ذلك بإذن الله عز وجل وبهذا تعرف أن هذا الإمام لم يكن يقتصر على جمع العلم بل كان من أهل العبادة فالعلم بلا عمل لا يصلح أيها الإخوان وإنما يبتغى بالعلم إصلاح العمل وإلا فإن العلم لا ينفع إذا كان مجرد دراسة نظرية يدرسها الإنسان لا رصيد لها في واقعه ثم هو يستوي حاله بعد ذلك مع من لم يدرس هذا العلم ولم يعرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته ولم يعرف دينه وشرعه وجزاءه فما الفائدة من العلم لما ذهب إلى أصبهان مما يصور لنا حال الرجل مع الله عز وجل نزل في ضيافة رجل من أهلها فلما قاموا إلى الصلاة فإذا برجل لم يقم معهم فسأل عن فقالوا هذا من عباد الشمس يقول فضاق صدري يقول ثم قمت بالليل أصلي والشمس يستمع هذا عابد الشمس يستمع إلى القراءة وهو يقرأ ويصلي ويبكي فلما كان بعد أيام جاء إليه الذي أضافه وقال إن هذا الرجل من عبدة الشمس يريد أن يدخل في الإسلام يقول فمضيت إليه ما قال خله يأتي مضيت إليه فرحا بإسلامه واستبشارا ما حقره العالم يتواضع ويكون قصده نفع القريب والبعيد ونشر الحق بين الناس يقول فمضيت إليه فأسلم وقال مبينا لسبب إسلامه من تلك الليلة لما سمعتك تقرأ القرآن وقع الإسلام في قلبي وقع الإسلام في قلبي وقد وصفه بعض أهل أسبهان وصف الحافظ عبد الغني رحمه الله وصفه الذين نزل عندهم يقولون ما كان ينام من الليل إلا قليلا ما كان ينام من الليل إلا قليلا بل يصلي ويقرأ ويبكي إلى السحر وكان إذا خرج في أصبهان خرج الناس واصطفوا صفوفا في السوق ينظرون إليه حتى قيل لو أقام بأصبهان مدة وأراد أن يملكها لملكها يعني من حبهم له وطاعتهم ورغبتهم فيه هذا هو العالم أيها الإخوان الذي تحبه القلوب الذي تحبه القلوب ويجمع بين العلم وبين العمل وهو شديد الارتباط مع الله عز وجل ليس العالم بالجاف الجافي الذي لا يكون له اشتغال إلا بما يعود على شخصه بالمنافع القريبة الفانية لا يكون ذلك عالما ربانيا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون ولما كان في مدة إقامته الأخيرة بمصر وحصلت مجاعة وغلاء في سنة ست وتسعين وخمسمائة بعث إليه الملك الأفضل بنفقة كثيرة وقمح كثير ففرق الجميع ولم يبق عنده شيئا وكان يخرج بالليل بقفاف الدقيق إلى منازل أهل العفة والكفاف فيضع القفة هي مثل القرعة من الخوص يضع فيها الطعام فكان يضع قفة الدقيق أمام الباب ويقرعه فإذا علم بأن أهله جاءوا ليفتحوا ترك ما معه ومضى لألا يعرف ما يحتاج أن يقال فلان هو الذي يرعى المساكين ثم لاحظ أيضا هذا عالم كبير الآن ويذهب بنفسه ويوصل بالليل الطعام إلى الفقراء فهو يشتغل بالعلم والتعليم والصلاة والصيام ويشتغل أيضا برعاية الأرامل والأيتام والفقراء ويوصل لهم ما يحتاجون إليه وقد شوهد في تلك الأيام يطوي على الجوع ثلاث ليال يؤثر غيره بعشائه ثلاث ليالي ما يأكل يبيت طاويا على الجوع وكان لا يدخر شيئا في تلك الأيام وفي غيرها هكذا كانت عادته ويتصدق على الأرامل والأيتام ويرقع ثوبه يرقع ثوبه متواضع يرقع ثوبه لأنه يعرف أيها الإخوة أن الرفعة لا تكون بجميل الثياب ولا تكون الرفعة بجميل المراكب ولا تكون الرفعة بجمال البدن والعناية به وتتريفه فإن ذلك من حظ الدود إنما الرفعة الحقيقية بما يحمله الإنسان بين جنبيه أيها الأخوان من المعاني الكريمة والهم الذي يحمله والعمل الصالح الذي يعيشه واقعا في يومه وليلته هذا الارتفاع الحقيقي ما هي سيارة ولا ثوب ولا غير ذلك لكن المفاهيم إذا اختلت توهم الإنسان أنه يترفع بمنصب يحصل له أو مركب جميل أو ملبس جميل فتكون همته في, هذا الم في تحصيل هذا المطلوب ولم يكن يقتصر على هذه الجوانب من العلم والتعليم والعبادة وغوثي المحتاجين بل كان غيورا على محارم الله وحدوده يحتسب وينكر ويكاتب ويغير المنكر وهكذا ينبغي أن يكون المسلم فضلا عن طالب العلم وتعرفون النصوص الكثيرة الواردة في هذا المعنى كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده ولا تأخذه في الله لومة لائم وكان في دولة الأفضل بن صلاح الدين قد جعل الملاهي على درج جيرون خارج الباب الشرقي من مسجد دمشق فجاء الحافظ فكسر شيئا كثيرا منها ثم جاء فصعد المنبر على عادته يقرأ الحديث فجاء إليه رسول من القاضي يأمره بالمشي إليه يقول من أجل أن أناظرك في الدف والشبابه. القاضي يرى أن هذه أشياء جائزة وبأي حق أفسدتها وكسرتها تعال لأناظرك فقال الحافظ ذلك عندي حرام وقال أنا لا أمشي إليه إن كان له حاجة فيجئ هو لا حاجة لي به ثم جاء على يقرئ الحديث فعاد رسول القاضي ثانية يقول إن القاضي يقول لا بد من المشي إليه لأنك قد بطلت هذه الأشياء على السلطان هو كسر ملاهي فالقاضي هذا ربطها بالسلطان ويأمره بالمشي إليه فقال الحافظ للرسول ضرب الله رقبته ورقبة السلطان قال فمضى الرسول وخفنا أن تجري فتنة قال فما جاء أحد بعد ذلك ما جاء أحد بعد ذلك وكان بعض أولاد صلاح الدين رحمه الله رحمة واسعة لم يكونوا على سيرته في العمل والصلاح والجهاد في سبيل الله عز وجل أصابهم شيء من الترهل فكان بعضهم قد عملت لهم طنابير وحملت إليهم وكانوا في بعض البساتين على خمر ولهو ومعازف فلقي الحافظ الطنابير تحمل إليهم فكسرها ودخل المدينة فلما خرج منها لحقه قوم بعصي وكان مع الحافظ رجل فلحقوا به فقال لهم أنا ما كسرت شيئا هذا الذي كسر وأشار إلى الحافظ في وقت ضعف النفس عند الخوف والمواجهة كثير من الناس يخاف ويضعف وينسى نفسه فيريد أن يلقي التبع على غيره ولو كان ذلك من خيار الناس لكن من, من ذا الذي يثبت كما ثبت ذلك الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وضع على خشبة الصلب وقيل له أتحب أنك في أهلك آمن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا فقال والله ما أحب أني في أهلي آمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكه فقتل رضي الله تعالى عنه من الذي يستطيع أن يصبر هذا الصبر ونحن نعرف خبر الغلام والراهب لما قال له الراهب إنك ستبتلى فلا تدل علي فلما فلما ابتلي دل على من؟ على الراهب مع فضل هذا الغلام فالرجل أشار إلى الحافظ وقال هذا الذي كسرها فبينما هم يقصدونه فإذا برجل يركض فرسا يسرع فترجل عن الفرس وقبل يد الحافظ وقال يا شيخ الصبيان ما عرفوك أراد أن يستدرك الوضع؟ لألا يسيروا إليه فيظهر لهم أن هذا رجل عالم كبير قبل يده أمام الناس فهابوا وتوقفوا وهذا من حسن وهذا من حسن التصرف عند إنكار المنكر قد يحتاج العالم إلى شيء من بيان منزلته وفضله ويتقدمه تلامذته فيهاب أهل المنكر ويعرفون قدره فلا يستخف أحد به أو يتعدى عليه أو يتطاول بكلمة أو بغير ذلك. رآه الضياء المقدس مرة يريق خمرا، فجاء الرجل الذي كان يشربها وقد سكر، فأخرج سيفه من غمده، فأقبل عليه الحافظ عبد الغني رحمه الله وكان قويا كما ذكرت، فأخذ السيف من يده قهرا. أخذ السيف من يده قهرا لم يكن ضعيفا وكان رحمه الله يعيش همّا يصاحبه حيث حل هو عالم فكان يعيش هم نشر العلم وأحياء العلم في الناس حتى قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد العراقي ما رأيت الحديث في الشام كله إلا ببركة الحافظ عبد الغني فإن كل من سألته يقول أول ما سمعت عليه وهو الذي حرضني يعني على طلبه وذكر جماعة من الأئمة والمحدثين اشتغلوا بالحديث تأثرا به فكان هو الذي حثهم ويحرضهم فأحي الله عز وجل به العلم ولما بلغ إلى مصر تلقي بالبشر والإكرام ونزل فيها على بعض تلامذته وأقام بها يسمع الحديث بمواضع منها بالقاهرة حتى قام أحد الوعاظ بالقرافة وقال على المنبر لقد جاء الإمام الحافظ وهو يريد أن يقرأ الحديث فأشتهي أن تحضروا مجلسه ثلاث مرات وبعدها أنتم تعرفونه فجلس أول يوم وكنت حاضرا هذا يقوله هذا يقوله الحافظ ضياء الدين رحمه الله جلس بجامع القرافة فقرأ أحاديث بأسانيدها عن ظهر قلبه وقرأ جزءا ففرح الناس بمجلسه كثيرا حتى قال ذلك الواعظ قال قد حصل الذي كنت أريده في أول مجلس هو أراد أن يعرف الناس هذا العالم يقول قد حصل ذلك في أول مجلس يقول الضياء سمعت بعض من حضر مجلسه بمصر يقول إن الناس بكوا حتى غشي على بعضهم وقال بعض المصريين ما كنا إلا مثل الأموات حتى جاء الحافظ فأخرجنا من القبور هؤلاء يا إخوة عرفوا أثر العلم وكيف يكون به حياة البلاد والعباد وكانوا يبكون من شدة, من شدة الفرح ثم بعد ذلك وقعت له محنة في آخر حياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعلي أتوقف هنا وأذكرها إن شاء الله في وقت يسير في الدرس القادم ثم بعد ذلك نشرع في شرح هذا الكتاب وأجيب على أسئلتكم هذه التي كتبتموها بإذن الله عز وجل وإن كان هناك إطالة فأعتذر منها لكن رأيت أن هذا من المناسب أن يقدم به لعلنا نشرح إن شاء الله في كل درس عددا من الأحاديث نعم من غير من غير إطالة أكثر حديث لربما يحتاج منا بعض الوقت ولن يكون بإذن الله طويلا هو حديث الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات ولذلك لم أتكلم على موضوع النية في هذا المجلس نعم فقد يأخذ بعض الدرس القادم نعم ثم أشرح معه ربما حديثا آخر وصلى الله عز وجل لي ولك ولكم الهدى والتوفيق والسداد وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته صلى الله